إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتووا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له İleyhi tرجعون